آه آه آه آه يا تحفه في اجمل رسم يا أمي يا أرعى اسم يلمس يا معدن أصيل امحال ألقانك مثيل يا ناذ رهب يا لول وهبين الدرر وآخر حروفي والسطور يا أمي يا كام ja um, ja um, ja طالت الغيبة يا يما حبك في جلبي أظمّا انت الحب الحقيقي وانت النور الطريقي طالت الغيبة يا يما حبك في جلبي أظمّا انتي الحب الحقيقي, الحقيقي وانتي النور الطريقي وانتي ما غيرك أحد يم يا واجه السعاد لو اكتب بياتي شعر لو انجي في نثير طالت الغيبة يا يما حبك بجلبي أضم أنت الحب الحقيقي وأنت النور الطريقي لا يمكن أقدر أوصفك لا يمكن إني أنصفك لا يمكن اقدر اوصفك لا يمكن اني ينصفك يا شمعة وحيل الامان يا واحة ترمز للحنان طالت الغيبك يا حبك في جلبي اظمه الله انتي الحب حبيبي الحبيب وانت النور ان <تصفيق> في بسمتك ولي الحزن في دمعتك ياللي الفرح في بسمتك ولي الحزن في دمعتك. انت الذهب في لمعتا. وضي الجمر في روعتها طالت الغيبة يمه يا يما حبك تجلبي اه انت الحب الحقيقي, الحقيقي وانت النور الطريقي طالت الغيبة يا يمّا حبك بقلبي أضمّا أنت الحب الحقيقي وانت النور الطريقي طالت الغيبة طال يا يمّا, طال يمّا, يمّا حبك بقلبي أضمّا الحب الحديقي الحديقي النور الطريقي